وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِنَا وَسُنْقَالٍ مُبِينٍ إِلَى فِعْلٍ وَمَلَأَهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِعْلٍ وَمَا أَمْرُ فِعْلٍ بِرَشِيدٍ يَقُدُوهُ طَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُرْدَهُمْ لَا رَبِّ سَلْمِ الدُّلُوْمَ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الذفد المرفود ذلك من أنباء القرى لقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمَا أُونَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَمَا أَمَرَ رَبُّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي جَهَنَّمَ يَهْطِعُونَ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ ففي الجنة خالدين فيها، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت في السماوات. لصي بهم ويرمقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فافتري فيه ولم لا كلمة سبقت من ربك لفضي بينهم وإنهن في شك من همرين وإِن كُلَّ الْم لهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون قدير فاستقِل كما أملت ومن تاب معك ولا تغروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين غلوا فتمسكون النار فتمسكون الصلاة طرفين نهار وزنفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أدر المحسنين فلولا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 لِنَجْعَلَنَّ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَأَفَ بِهِ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَنَّاتِ النَّدَى وَالنَّاسَ جَمِيعًا وَكُلًا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمْ